قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما, فاستقيما ولا ستبعني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأسبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرف قال إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نرجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدقه ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك من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 كل آية حتى يروا العذاب الأليم